وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فباي الاء ربكما تكذبان خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فباي الاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهن لؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فباي الاء ربكما تكذبان يساله من في السماوات والارض كل يوم هو في شان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواغ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ ولا جَانّ فَسَبِّحْ رَبِّكَ مَا تَكْذِبَ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ خذ بالنواصي والاقدام فباي الاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون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 فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي اي الاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهه زوجان فبأي اي الاء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 فباي الاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان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 فَبِأَيِّ أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدَّهًا فَبِأَيِّ فَفِي أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فيهما عينان للضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فباي الاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فباي الاء ربكما تكذبان που σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν θα πρέπει να είναι σίγουρα η